وَنَجِّي مِذَا هَوَى نَضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَالْمَنَ 117. علمه شديد القوى 118. ذو مرة فاستوى د <تدلى> فكنَ قاب ق فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنى عِنْدَهَا جَنَّتَانِ 117. وقد رأى من آيات ربه الكبرى 118. أفرأيتم اللات والعزة ثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنسى تلك إذا م أَن زَلََم مغُ بِهَا مُِ ق إَ تَبُِ إِلون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذروا Sure.